الله <تصفيق> الحمد لله رب العالمين نضرعمان الرحيم مالك يوم فيه اياك نعبد إنَّنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَالْمُؤْمِنِينَ قالوا نعم الأخلاف فنغل لها عائمين قال هل يستعونكم إذ تدعون أو يارفعونكم قالوا فما لنا من الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ذلك يوم هي سنعهم وفي آسنا السعين إذن الصلاة والسكيم الذين عليهم يَوْمَئِذٍ تَشْهَدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا I don't know if فإذا فإنما من شديده ومن من